قال ربنا الله قوله تعالى وكأي من نبي قد تنمعه ربليون كثير فما وكموا إذا أصابهم في سبيل الله يوميا معه وما استكانوا الله يحب الصادرين وهذه عدوة من تلك المتقدمة في التسمية للصحابة الله تعالى عليهم وحتى المؤمنين عن اقتلابهم وعلى الفعل في مثل فعلهم فهؤلاء نبيون وهؤلاء أربعيون مع المتحدة جماعات خبيرة كانت مع انبيائها فآتلت وصبر وما حصل لها بعضا بسبب ما أصابها في سبيل الله ولا أهم وخبرت عن موادعين العداء فتذوينهم واجعلهم أحضروا قدوة أدوى فصلوا لما حصل لهم من الأدب حصل وما حصل من الطج وما حصل أو من الجراح ثم السكال فيما أصابهم في وما ضاع فضاع أو ما الله وما ضاع فما سد الله و الله يحب الصالحين والله السكال سبحانه الذين يصبرون على مواجهة معلق و عن على الجراح على ما أصابهم في الله جن واحد فهذه تسبيلا صعب و وللأمة لأجمع أنها تصلفت ولا يداخلها بعض ولا يأتيها الشيطان من جوانب يحاول في معادها على خير وعن ذهاب يسلل الله سبحانه وتعالى فهذا لا تهى أولي أنبياء كثير وتعين أي وكم النبي لأن في أي ولا خبرية كتم لا تبيته ما تبيته كم من التأزير أي أنبياء كثير وأتباع كثير قال له بسبيل الله سبحانه وتعالى كما وهن وهنوا بسبب ما أصابهم ولا جلال دعوهم ولست كانوا يعذارين صار لهم أبداً بل أزالوا في بمنع في منع في صرف ولم يستسندوا بل صرف على ما صارهم هذا الله سبحانه وتعالى أمر كان موقتاً أصبر الله سبحانه وتعالى وياه هذه تسلية للصهادة والمؤمنين بعدهم أنه إذا حصلت لهم بعض الفزارين بين الديون أو حصل لهم بعض الضراع وظلوا لاحبة يتسلوا بمن مضى والله سبحانه وتعالى تركي كتابه تأبية قصص الموظين وما حصل لهم كل ذلك ليتسلى الحاضرون ومن بعدهم يتسلى الحاضرون ومن بعد أولئك الموظين في قصص الثانيذين وليم يم ما يتقوى غيره من هذه الأشياء وما حصل او ما حصل من هذا الامر قيمه وتقييم لما يقوم به من هذا فهل او في عين الشباب تبحث عن, عن المزيد من الخير التسليم بما حصل الماضي تسلم الشخص بما حصل من ماض قد له الصالحين وما حصل منه من اقتلاع ومن ترقد والتشميل والضعف أيضا جلالي حسب أنه في البعض يبقى لكن هذا المعيش هو التأخص للضعف الحدي قلبينا إلا في أتباعه وغير ذلك هذا ما يعمل يستسمون فلا يضع لا هذا خطر ولا يحصل موهد وبعض قصة هذا ليه؟ ولكن كان هناك صحف معوة والضعف يحاول ذلك وذلك عدوه حتى يقوى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبد النبي كما كان الصحابة الله تعالى عليم حاصل عظيم آلة عظيمة من الآية المترجم للنساء قال رحمه الله قوله تعالى وكائن من نبي قارة من معورة كثير يورة كثيرة قارة من كبير وَالْهَمْزَ عَلَى الوزن القاعي التائي من النبي اعتنى رحمه بالديون الجديد وهذا والد بالنواء والد بالنواء ان الكائن كائن يتالم دائما وما يسمع لها وكائن من اقربين صديق يراني او اصبته والمصابه جديد من اصحابي هذا يرون لو أصبت فمنوا أن يقوموا رقمه صعبت وهم بهذا الشيء وهم بهذا العمر وتعيني للأبطاقين الصديق يراني لو أصبت وهم صعبت ومن أن يقوموا رقمه صعب صبات أيضا أو وجاء ابن ابي طالب صلي الله لو اصبته هو نصره على ذلك يعطوا له من الدين الثاني وهانوا له الامر كان منهم من يتشبثوا زيادتهم او نقصهم في الدين وكان من من يتشبثوا زيادتهم او نفسه في كا كم الشخص راه ولهذا انت هو محجبن. محجبن. لا. كما وإذا رأيتهم تُعجبك لإجسامهم وإن يقوم لسرح قولهم في ليه ترامل أنه يعجبك لإسمه ويحجبه القلوب وهو بعيد عن خير بعيد عن خير وبعضهم يحرق نسان إذا تتكلم أخرج ما بيديوه كما بيديوه سيادته من معجبا لا تشحصه أو كائنا فرى من معجبا لا تشحصه كذير الشامن وكائنا هذه نظر في كائنا طرى فيها من في هذا الموضع فرى وكائن كثير كثير من نبيا فتل معه وربجون أو قاتل معه وربجون جديد، أي جديد من الأنبياء قاتل معه ما ويدا ما عددها أيضا فهذه في كائنا فجاءت الرائم ویعلا وزن خاعل وعلا من من سمار وزن خاعل خاعل وزن وزن على وزن خاعل و تلین الهمزه و تلین الهمزه و وبينين الهمزة أو جعبر أي جعبر بين الهمزة والياء لنجد على التمحيط ياء ولا همزة أيضا بين أمورها وإلى تنين هو الوسط بين بين بين الهمزة وبين ذلك الياء ليس بيعمرات ولا همزة معروفة وهذا يسمى نطق تنين تنين الهمزة تنين الهمزة هو أسيب الهمزة. فجعلها بينها بين الهمسة وبين بيتها فليت أفضلها مخضر ولدي هتم وإن ليت وصف بينهما هذا من يترونه التنين قالوا التنيني وبتنيني الهمسة أبو جعبا أي وقرى التنين الهمسة أبو جعبا وقرى الآخرون أبو جمهير القرآ وقال أخرون وكريما بالجيران كعنة وقال أخرون كريما بالهندى والتشريف على وزن كعينة ومعناه وكمل الأول كريما للنبي كقولك أخرون كعاب كريما للنبي كقولك وكمل النبي قاتل معه المعنى واحد والخلاف نهض المعنى واحد. وأن يفرون أيضا من الشرق مع كم ومع كئين مع كلا عندي كذا كلا أنت تهم يعني جديل عندي جديل وكذا كلا إذا وصحبه كلا في أدري ما تؤدي كم ويفهم منها ما يفهم من منهم ومن أيضا تقول عندي كلا كلا كلا كلا عندي كذا كذا في عندي كتاباً، أي تغيير من كثر هذه الفصلات معناها واحد الفصل متنبأ بمعنى كثر إلى سبعين جمع ثلاثينها فهي تفهم كثر وتعيين وكم وكذا كذا فهي يرى كثر وأصل كين ورفضه وأصل كذا كذا وليس هي مرفوضة البسيط بوزن غير مركب كل مرحب يقال البسيط يكون من حربين ولكنه صعيد قال ونرى الأخرون وقتغيك بالنزل والتشريك على وزن تعين ومعنى هو كذلك ويمكاب التشريك بمت إلى أي أم إستبهانية من كاب التشريك ومن أي إستبهانية الناس انتهى بدل المعنى نكسر باطن مع نكاف ومعنى نجل سبحانية وإنما صار معناه الخبر والتكثير فيها شيء الشيء عن شيء كبير فتلب عنها معناها قبل التربيب وبعد التربيب صارت تؤدي مورثماً من الأشخيه من الأمشانية فإذا قلت عندي كذا كذا جمع منه فأنتهى بذلك المعنى وإذا ماذا صارت لأي عن كذا شيء كثير من هذا الشيء من هذا الدين صد الأفضل تجيب فيذهب المعنى على الأصل بالتغيير ويحدث معنى آخر بالكريم وكذا وتكون قال رحمه الله وَهِيَا كَابِ التشفير ضمّا إلى الإنسانية ولم يضع للترمية محصورة بالفضل لقوها فإن التنمي العبارة عن نُنسا لك الأول لخطن اخصار تعيب نُنسا لك الأول لخطن وقال نُنهار السابق وليس كما موضعت نخونا بيه هذا فرع ولن يقع على التنمين اللي تسمع نزمون بحفل خلبي بصورة الحقيقية إن هذا الوكاية نهد النوع عبارة عن التنمين أو التنمين عبارة عن نوع لن يقضينا بحفل ونلغي ضدنا التنمين في مدد المعفوح هو النوم السادنة تنحق الكلمة, الكلمة أخذ كلمة لقباً لا خباً تنحق الكلمة أخذ كلمة لا ومن أقول حيث تأخذ الكلمة إلا فضل لا لذلك وإذن يفتد الكلمين لا يجنون هذه فائدة أكبر من هنا بهذه على وجه الخصوص فأنا ولم يبعد الترميل صورة في الخطر إلا بهذا الحرق خاصة يطعن كلمين سؤال جاء زيد, زيد, زيد, زيد, زيد. لا التنويع وراء النوم ساكن لغضاً لا خطاً فلتنحى آخر ولا لغضاً لا خطاً بس إنه عدد لله فقط طالما في ولا تتفنون لا تتفنون هذا المنوع كذبت النوم وجيء بصورتها التي فالذيه أصل التنويع ولم يبع التنويع سورة فقط إذن بهذا القدر هذا سمعت لغضاً هذا التنويع يأخذ المعلمات المعلمات قالوا لن يضع التنين سورة من خلطي إلا بهذا الحفل خاصة ويقف بعض الضراء على وكأيه بلا نوع بعض الضراء يقف من هذا وكأيني. بلا نوع وكو وقف عمر بن العالم طاقم الله عاد فإنه هذا الوكأيه إلى وضعه مثل تطعب من نفسه وحيث لا يقف اللقاء كذلك أيه والكريم إذا أراد أن يدعو كريم من طالما فأبو عمر يقف عن الجنب لا النوم وجمهور الغوا يقولون وكئيب وكئيب ويعرفون عنه وهو إذا أراد نبي كبر النوم وكئيب واللقاء سبعين طالما عمر لا سبعين ما که لیوی سواره به نظر عیسایی، لیوی سوار عیسایی، سیب لیوی سوار، ويبق بعض القرار على وكأين بلا نون كمسيح والأكثرون عن الوحف بالنون وكأين جديد يبقون ناقل من الأقبل والسلساء إننا يأتون بالنون والأكثرون على الوحف بالنون قوله قاتل معوح قاتل معوح قار المتفير ونافع عن المصرة بضم القار أو قتل أو المعمور ومن عندنا قاتل المعمور ضرر المتبير ونرفع المصار قتل المعمور ربييون كذير في ضمن الأبعى تغيير سبب زحر ونجدها سبعية قتل المعمور ربييون كذير وهو سبعية محاصرية مجددها تنهي الشر قاتل المعمور مساعدهم مع القراثين قال قوله قاتلى قال من ذكير ونافع وعلم بضم الطار. وقال خارون قاتلى فمن قرر قاتلى فلقوله فمن وهلو وما ضعف صرر عن جراح عبد الله لهم لألم نظر إلى روي فمن وهنوا أما الذي قادر من هو في وصل جل عندي فمن طرأ قتل فمن روي وهنوا ويستحي الوصول لأنه لم تهلو بعدما قتلو يستحي المات من وهنوا بعدما قتلو هذه من الطرات قتل في بناء المعلوم ما بتبلي آلو ماهن راع ها فناهن فرقات ها یا بعد <تصفيق> الطعيد كما كمهوان والطعيد الثاني ح순 ليما أول هو عن سعيد إخوض عن ذنب الناس لا سمعنا إلى النبي للنطيف نظام سعيده من كبير لا سسمع هذا لي في الفضلال لأن قاتل لعين سعيد شقول لا سمعنا إلى النبي ما سمعنا إلى النظام قتل من النبي قتل معه وablermيون على أنه قتل بعد عمين أن النبي على النبيه مدفور أي النبي قلت له هو ومعه ربطينونكديل قل معه ربطينونكديل هل منذ يملك خانية نملك خانية هذا منذ عملاء السمعت أنه ما تضرير يقلت له يحط على النبي الذي ذكر بما تبدل على النبي بما تبدل من نبي قلت له هو ومعه ربطينونكديل إلى آخر المكالية وستعيني يقول ينستمع لهذه يعني خالف هذا يعلمه. أنا من, أو من, نعم من, من أن نعلمه أنا أنا بسمع أن نبين أو بسمع أن نبين قذيره كذاب نعم فقلن من المصابين قتل من الأنبياء وكثير لكنه كذاب إنما قدر وعيدهم عمل في المواجهة لا يقبل عند نبين كذب المصابين وفي الجروب أو في الكذاب لا يقبل هذا والجراح الذي طرحوه بينهم يثبت هذا الشيء الذي لا نعلم أنه هذا الأنبياء قذيره على عود الغمير من على ذلك المتبذل لأن ذلك بات فتل عن بياب وهذا لا يعني فهذا شيء من جرات قاتلة لما سعيد السعيد عن غير لأنه عن المسيح قال لقوم سعيد المغير من سمعنا أن نبينا قتلة بالكتال لأنه قاتل عم قال أبو عبيدة إن الله تعال إلى حجزة ومن ماذا من من مضى لا؟ كمن مضى إلى داخل البي؟ داخل من مضى؟ كمن مضى داخل البي؟ إلى قاسم كان من مضى مغزل... إلى داخل, فيه. داخل البي فيه. حمل من مضى؟ من خلفه غيره؟ فكانت ما كانت هذا وجه هذا وجه العموم بإجازه انه هو هنا كلمه عموم تحت هذه القاعده انما ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا ممكن لا فإنه يدخل إيش من قتل منهم وما إذا بعدهم نحن قتل من لكن إذا حمينا من قتل هل يدخل من قتل هذا من عمود قال وعيدة إن الله تعال إذا حمينا من قتل كان من قتل داخل المين وإذا حمينا يدخل ومن من قرر قتلاته له ثلاثة أمه ورداء صحيح السمعية ولا يبزر من قتلات من المقدة القبيلة على النبي ما هو لازم هم هم هم قتل قتل قتل لا سبب الذين يعتبر بيوتهم الذين يقتلوا وكأن النبي قتل معه ربيون فالنقلوب هم ربيون الذين قتلوا معه ربيون فالنبي هل معه ربيون هذا من حتى ترجع طالت بات بما تبعى عن السعيد رحمه الله تعالى يكون قتل خالف نظرية والساعد الضيور أو نائب الساعد نائب الساعد الضيور فقال يوم من القرأ قتلة فلو ترادل يكون الغدل راجع من النميل وحده فتكون تماما بالترادل عند قومين قتلة ويكون بالآلية الله معناه هذا هو أو أنه أسبب قتل الأنبياء من وسعيد ابنها وسعيد ابنها انه جاء خمسه من من سعيد عليه الله ولا يدعي ما ادعى لو طلب قال اكنوا ان كنتم راوي عن النبي وقتها وها كنا وها كنا وكنتم وها نحن كانوا يراسلون بعضهم من النبي درستی Młośćی Pre студیه کا عبد است بره زندگیدنل وپه خ ebenید من ن Studio خ mulheres انده موغsهم و آه و کجان دیسکر وال تمر beer همو و أيضاً هذه ومعه صاحب على هذا التقدير، وهذا قتلة غولان معه جيش كبير، قتلة غولان معه جيش كبير، أي قتلة غولان ومعه جيش كبير، سيكون على تأثير واضح على إضمام أو انحلام، وأي من الذين قتل يقبلون، قتله هو والحم ومعه بجود كبير. قال أحدهم: لو أحدنا يكون إن ذاتها يعي على النبي فلأ هو يكون سلاماً عند طوني غولان في هذا. ثم يقول ومعه هو جديد للخليل عند عندما يقتل ويقوم بتعليق قراءة معناه ومعه هو محنون الجديد خمال عسل ثم يقارب قطع معه جديد ستهل هو تشل جديد على والوجه الثاني أن يكون الضغط هذا النبي ومن معه من البيين من البيين أن يكون القطل النبي ومن معهم من الريبيين ويضر لكعين ودخل سعيد عام سلساني ويكون المراد بعضهم, جميع. بني بعضهم. من معًا كما ذكر العرب أذلنا هولان عندما أذلوا بعضهم وسأقسم جميع أذلنا بنغلان إنما أذلوا بعضهم ليكون أولو العالم كئيب النبيين وقتل معه من بين يد خديث هذا النبي وقتل معه من بين يد خديث وصل بعض معه أو من باب التعبير من الكلين وإلى الكل العام فهذا جائز الله ومدرد الله هذا الوجه الثاني يقول هذا النجل قتل وقتل أنعه معه قال الوجه الثاني يقول للقسم هذا جميع قلن معه هو ويكون الذينين ويقول هذا بعضا من معه يقول هو فان الذي يمنع انما ستره عطومه بما اوتوه راجعا للباكين ويكون قوما بما اوتوه راجعا و انتهم ويكون, ويكون مائكوله. يعني ليسوا معصومين اوصا وناموا لانه قدما واذا قوله ويكون راجعا من ايمان لأنه من هنا ما ينشطي هذا الشيء للمقسمات لشي لا يرابع على الهدى الآخر تطيره لجساني هذا والوجه على الله قال رمجة أن يكون القتل لذربيين لغير أن يكون القتل لذربيين لغير أما النبي ما رفنه ولا ينبع علينا رشح. لا ينبع علينا قوم إذا كان القتل إنما هو يعود لمن معه لذربيين طبع لا غير أما نقصص الله من على الصلاة والصلاة والذين كانوا معهم يقاتلون دونه فهذا هو ببطن جلدين بالنفترين هذا ما ذكر سعيد ما سمعنا أن النبي قتلت من قتاله فهذه الآلة في أجمال النبي وإنما في أجمال على رتح الأجمال أما هما وكأي النبي قتل معه ورديون ثم له هذه ثلاثة عودة إني هذا اثناء اجراء القتله للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قتله ان النبي قتله وحال قتله معه الربيه حاليا وتجيه ان النبي قتله اي هو ومعه على معه فقط هذا يرجع قتل اللي... قتل النبي الذين معهم باب وبعض الردود بعض الردود باب القول الثالث خطر الرب فقط القول الثاني خذ لك بعض الردود اللي نقول لم يعمل الثاني غير التعريف ما يكون صحيح انما غير التعريف هذا هو اللي ما صادق الان ممكن كله ايه من يكون تعمل كله يعني بعض على ما هو يكون بعض ما لا يكون المخدوم بعض الضربيين لأنه بموته والذي لا مضوء من أخذ صار صاروا لا أهدون بعض لما حصل لهم من الجراح ومن ماذا أخذون فهذا جيد في الدار أن المخدوم بعض الضربيين والذي لا مضوء من أصاب ولا بعض والاستخدام الوجه الثاني جيد لتوريخ الثاني ولا إيراد أولاً يقول أن تكلم الهديين أي ببعضين كما تلت في الهدفان لذي الاستقيم فالنوهنوا لما أصابوا بسهد الله وما أضعوا بحسة كاملة في الاستقيم قال الله أحمد الله حاصد من الآية والتخريف الزلاثين على السنة قال الكثير قالوا العباس ومجاهدون وقتاد لكم كثير كثير هذا محنة بن لعنة ربي أنه يطلق الجموع الكثير والمعبوطة ودنا معه وقمر الديون الكثير قال بن عباس أوليان قل هذا جموع كثيرة وقال بن عباس بن وسعود الربيون الألوغ قال من الثماء عشرة وقال البرقاء عشرة الألعاب وقال البرقاء عشرة الألعاب وقال العزم وبهار ونبار قد نمو المجمور الجديد قد يوجد بطار من يخروضوا طيب. أكثر على أحاس من يخروضوا طيب. وهؤلاء اللي يجبونه ويش الناس على التأدن في هذه المواطنة في عام وجوه معظمية أخرى في الشيء حيث أن تنقل علماء المطارسة وعليهم ذات عن الخير ربما تنقل مع حيانا هذا خلاف ناسا هذا خلاف ناسا وناس إلى الشباب تجد عنده اندباع عنده الشباب حتى من بعضهم يتبدلون استغلوا اندباع استغلوا بعض الناس شبابی صحیف تنخیر بشاید بان نیعنی در خیلی ویعنی در خواه خواه من أول الفينيوت من سُقِيَ الرب هم هؤلاء العبيد وهؤلاء الصلاحات اللي هم على ولا شك هذا الازم. لازم لازم هذا المعنى إنه ما يبعد عن أمياء من صلاح وما يقتضيه من أمياء من هذا العصر وإن من سُقِيَ الرب وهم الذين يعبدون رب فما وهلو أي ما جبوا وما واهلوا أي ما يقولوا لما أصابهم من سبيل الله وما ضعوا أي لأجل ما أصابهم من سبيل الله فإننا من التعليمين ومن الوصول لما أصابهم من سبيل الله وما ضعوا عن الجهاد بما لانوا من ألم الجراح وقت الأصحاب ومسح كانوا وصاروا وما خضعوا لعدوهم فضل عليهم فصل جميل ما خضعوا لعدوهم ما ونوا ما جروا لما في سبيل الله وما ضعوا يعني في وواجه الأعداء لسمنا لهم بالدعاء وقت أو مسح كانوا وما خضعوا لعدوهم قال السقري وماذا اللوم وماذا اللوم؟ وقال عطار وما ضرع تضرعوا تضرع من السكان ما تظرع من السكان يضل عنهم تظرع وما كان قالهم قالهم إلى أن طال وقتنا من صار من غيام بيننا ثم لا من صوم عظامك فهذا من سيا سيا صلحت والظرع الله سبحانه وتعالى بالتالي انقصر لهذا هذه المعنى قال عطاهم اما تضضعوا وقال امو وما جونوا ولكنهم صدروا على دمر ربهم وصعد نبيهم واجهة لعدوهم والله احصى لهم ويمطر به قوم عطا فرق وإن المعاني فاجل صقيحة ولا شك فأما ما تضرعوا فإن السياح لم يبدو على لما تضرعوا فانطالوا وما كان قولهم إلا أخذ آخر لجأوا إلى الله بالتالي واعتقدوا على الله سبحانه وتعالى بالتالي قالوا بذلوهم قولوا في صراحوا الأمر فالطول عطائك خالي للماذا تصدر يقول لما تضرعوا لما تضرعوا هم برسمة السياح يبدو على فعندنا من نسال الآن كم بغط في قوله يوزهي بالنبي قاتله؟ بغطاء الباتله وقتله رمعها قاتله مع نوابه لكن اشكال على مع طول سعيد قحمه الله ما قتله أو ما سبعنا النبي قتل بيش؟ منعطله أو منكتابه هذا الاشكال هو فما هذه لله على قوله الزوجة قتله؟ ثلاثة أولا تأتيها أن الذي هو هش النبي وحده وهذه يرجع فيما تدبره بسر وقال الذي احتماله هو النبي وبعض ربيين اسمع الثالث نعم ان الذي هو نعم ربي أحسن، اما الذي هو هش يعني غير ولا قدرت عليهم ما تدبر وما وهنوا الى اقتيا كلهم أي من قال ما هو عن من يضع أي من قال ما قد أو ما قد يبيعون وقد يبعون ما قد يبيعون؟ ما من الشك. لا على قول سعيد ولا على قول في لكن لا في نام في غزمه له ما عن الأربيلون كثير؟ محمد ما عن يعني حسن الجمهور كذيه وظارين على الناس وظيران أتباع وظيران إذا جناني كيش ولا ما هو طهار ما له طهار من هو ما معناه ما هو له ما ما حمد لما صاروا في سن لا وما ضعفوه ما يعني لا ما ضعفوه الله تعبه لده صدر مجال السلام وصابه ومس تتانه أنا مع الستانياتي عبد رحمان أمر الستاني نعم مع سندة بس هذا مع الستاني ومع دفواله مع سندة النبي ما معنا يا جبال لأنا تحت رحمان كم من نبيين كم من أنا مجال سنية. بازنم عموان بیونه نفیر واصالهم یرا صبروا واصالهم یا همنا صبروا بما اكملهم عن یا تسلیات للمجادلین ولمقنین وليل نقاتل بسم الله انهم یتعیدون من دفدون اعتدرون من کلائق لهم ما وما وهنه وسترز ها دلیگه یا و